في خفائن في غيب غيب سر يا حبيب في خفاين في غيبي غايبين يا سر السرقه يا حبيبي قلوبي في خفاين في غيبي غايبين حبيبي القلوبي في خفائم في ضيبي ضيب الغيوبي قد تجاوزت يا حبيبي مقامان فوق قدر املاك والمحبوبي قد تجاوزت يا حبيبي فوق قدر املاكي والحبوبي انت نور اشرقت سبت الله ختمه انت شمس لا توصف بالغروب انت نور اشرقت اولخذنا انت شمس لا توصف بالغروب سر اسرارك يا حبيب قلبي في خفاياي غيبي غيب اليوبي سر اسرارك يا حبيب في غيبي غيب الغيوب انت لله وحده كنت بس انقاذون اديك انت لي يا حبيبي قبلتوني الاملاك قد كنت عمورا في صفاء كفريدي واستقريبي سروا اسرارك يا حبيب الكلوبي في خفايم في غيبي غيبي يودي سروا اسرارك يا حبيب الكلوبي في خفائم في غيبي, غيبي paibulubub rahma tuni min ya habibi ya habi فخذوا تقريبي مرحبا مرحبا فانس حبيبي اوصلني للطيبه يا حبيبي اوصلني للطيبه anni awsilanni nitayb ta vai bi